إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وأولئك أصحاب مارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون فيها كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلم أنفسهم أصابت حرس قوم ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن فَأَمْلَأَهُمْ بِالْقَوْلِ الْكَوَّىٰ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَا